الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ادي الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا الضالين وقال الذين لا يرجون لقاء ما لولا منزل علينا البلا الذي لا نرجو له ضئا الا لولا علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَهْجُورًا فَطَدِلْنَا السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمة وكان يوما على الكافرين عسيلا وَيَوْمَ يَعظُّ الظَّالِمُ عَلَى غَيْرِهِ يَكُوْلُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلاْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاْ أَقَدْ غَوَلَ Lord. <laughs>